بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامِّمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ولا قد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون ساء أما يحكمون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفّر عنهم سيئاتهم لنكفّر عنهم سيئاتهم ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسناً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 معكم الا وليس الله باعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء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 فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِذَ كَذِبُوا فَقَدْ كَذَبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِي اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ مَا يُعِيدُهُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَاضْرُوا كَيْفَ بَدَأَ الخلق خلق ثم الله ينشئ نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء.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 والذين كفروا بآيات الله ولقايه أولئك يئسون من الرحمة أولئك يئسون من الرحمة وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا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 وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ وَجَعَلَ فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُوَةَ وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ دَاعَىٰ قَوْمَهُ إِنَّ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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إلا أن قالوا أتنا بعذاب الله إنك من الصادقين قال رب صرني على القوم المفسدين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 قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وطاق بهم ذرعا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 أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ.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 وقولوا آمنا بالذي أزل إلينا وأزل إليكم وإلا هنا وإلاهكم واحد وإلا هنا وإلاهكم واحدون ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب.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 ويستعجلونك بالعذاب، ولو ل أجل مسم للجاءهم العذاب. ولا يأتينهم بغتةٌ وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.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 وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 أو لم يروا أننا جعلنا حرمًا آمنه ويُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ أَجَّزْهُ